يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل الثرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْمِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ